بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج الموعى فاجعله غزاء أحوا سنقرئك فلا هُوَ الَّذِي يَعْلَمُ وَمَا يَخْفَى وَيُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلنا والكبوى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخر وَتُخَيون وَأَدَقَ إِ يَعَذلَ في الصّح فيِيمُونَ صُح فِي إبَاهمَ